أعوذ ب الله من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م وإذ ن ت ق ن ا ل ج ب ل ظلة فوقهم وظنوا أنه واقع كأنه أنه ب ه م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 ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وله يسجدون بسم يسألونك والرسول الرحمن الرحيم الله الأنفال الأنفال قل الأنفال لله عن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 يجادلونك في الحق بعدما تبين ك أ ن م ا يساقون إ ل ى الموت وهم ينظرون و إ ذ يعدكم الله إ ح د ى الطائفتين أ ن ه ا لكم وتودون أ ن غير ذات ا ل ش و ك ة تكون لكم ويريد الله أ ن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين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 إ ذ يغشيكم النعاس أ م ن ة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به ا ل أ ق د ا م إ ذ يوحي ربك إ ل ى ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن ي معكم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 ذلكم و أ ن الله موهن كيد الكافرين إ ن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح و إ ن تنتهوا فهو خير لكم و إ ن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت و أ ن الله مع المؤمنين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 تخافون أ ن يتخطفكم الناس فاواكم و أ ي د ك م بنصره ورزقكم من, الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون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 واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا وتاطير الاولين واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أ ل ا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياؤه إ ل ا المتقون ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إ ل ا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا إ ل ى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ف ي ر ك م ه جميعا فيجعله في جهنم أ و ل ئ ك هم الخاسرون قل للذين كفروا إ ن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير